فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْخَرُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذقهم بعض الذي عملوا ليذقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.